وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تعلمون وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ يْ بتكُمْ بهِ الزَّرع والالزَّيتُونَ وََّ خِيلَ والْآعنَبَ وَمنِنْ كلُّ الثَّمرات إن في ذَلِكَ لآيََ لقَومية فَكررون وَسَخخرَلَكم الليلى وَه رَالشَّمسَ وَال القَمر وَّج سَخاتٌ بأَمرهِ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 ثم يوم الْ القمةِ يُخْزهم وَيقولوا أين شركاء الذيينَ كُ تُم تُشقُونَ فيِيم قال الذيينَ أوتُعلمَ إِ الْ الخز اليَوْومَ وَس على الكافِرين الذيينَ تتووفهُ المرائكَ تُظالم أَفُسهمم فلقَ السلَمَ م كُ نَعمل منِن سُ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 ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما ارسلنا من قبلكم الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر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 أفأمن الذين مكروا السيئات أن يَخْسِفَ الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب مِنْ حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فَإِنَّ ربكم لرؤوف رحيم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 وَِللهه يَسْجدُ م فيِي السَّماواتِ وَماَا فِي الأْرضِ مِْ دََّ وَالْمَلائِكَةُ وَهُم لا يَسْتَكْبرِرون يَخَافونَ رَبَّهُم مِ فَوْوقِهِم وَيَفعلعَلونَ مَا يُؤْمَرون وَقالَا اللهَّهُ لا تَتَّقِذُوا إلىى حَيينِثْ نَيين إماَاهُو إِلَهُ وَاحِذٌ فَإََّا يَفَْرهَبُون.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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ للذين لا يؤمنون بالآخرة متن السوء ولله المتن الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة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 أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة, بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطن يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون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 ق نزَّلَ روح قد سمِوبكَ بِالحقق ثبًّ الذين آمنوا لثب الذين آمنوا وَهُ دبُشرران المسلمين وَلَقد علم أنهم يقولون إنما يعلممه بشر لسان الذي يُحيدون إه عجميع وَهذا لسان عربب مبين.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 مَنْكَ فَرَبِ اللههِم من ي بعد إمانَهِ إِللاا مَنْ أُكررهَا وَقَلبُهُ مطمَئُِّ بالِالْإيمان ولكن مَنْ شَرَرحَ بالِالْكُفرْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ منِنَ اللهَّ وَلَهُم عذاابٌ عظِييم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 وَضرربَ الله مَتَلَقرَيَةً كَ آمةَ مطمَ إتَأت ها رزْبها رَغدًا منِن كلِ مكان فَكَفرَت ب بأننهُ منِله فَذاقَهَ الله لباس الجوع والالخَوْوفِ بماَا كانوا يَصنعون وَلاقد جأَهُم رَرسول مِهُ فَكَذبُهُ فَأَخَذَهُ العذابُ وَهُمْ ظالمون